I would let me ship one more walk, زیر من As apply you a وَمَنْ سَكَنَ فَانِي يَبْتَغِي فِي الثَّمَنِ مَا يَذْنُو عَنِ الْعَدْلِ وَأَنَّهُ مِنَ What? Oh. اَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ مَنَاطِقُهُمْ رَجَعُوا مِنْ جَنَّاتِهِ أَلَمْ جنة سجري من سقطها أنها فيها أنها عندنا الخامسين فيها يوم ماكن سدرينك